وَالْمِسْكِينَ وَبِنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبِذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ بِتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّنْ رَبِّكَ تَرُجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ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 إهُ كَ بعبَادِ خَبًا بَْصير وَلَا تَقُتُلُ أَولادَكُم خَشيَةَ إملَاقَ نَحنُ نَّزُقُهُم وَإياكُمْ إِ قَت لَهُ كَان خطَأَ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 إِنَّ كَلَّا لَمْ تَخْرِقِ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فتلقى فَتُقافِي جَه مَمَلُومَ مَدَحور أَفَأَصفَكُمْ رَبّكُمْ بِالبَنينَ وَاتَّخَذَ مِنَ المَلائِكَةِ إثَا إِكُمْ لََقولونَ قَوْول نَظِيمَا وَلا قدَ صَرَفْنَا فيِي هذا القُرآن لَذذكَّر وَمَا يَزيدهُم إِلاا نُفُور.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 وَلَوْ عَلَى ادْبَارِهِمْ نُفُورًا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إذ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ لَجْوَاءُ إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا